وَذِكْرُ إِذًا انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم فَأَ بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلم أن وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا ستقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتَّلَعَ لِهِ مُؤَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُولْنَا مِثْلَهَا ذَا قد سمعنا له نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير له ولي وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هو الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَا إِيَّاَنَا بِعَذَابٍ لِّلْمُنْكَرِينَ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 الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء